فضيلة الشيخ عطية صقر وما الوسائل التي يثبت بها الرضاع مبدئيا أقول لا شك أن الرضاع من موجبات التحريم في الزواج بنص القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف كما أنه يحتاط في الأبضاع ما لا يحتاط في غيرها وإذا كان هناك خلاف في عدد الرضاعات المحرمة فإن الأحوط قبل الزواج أن يؤخذ بالقول الذي يحرم برضعه واحدة وإنجاز الزواج على أقوال أخرى كما أن الأحوط بعد الزواج وبخاصة إذا كانت هناك ذرية أن تبقى الأسرة على وضعها بناء على القول الذي لا يثبت التحريم إلا بخمس رضاعات أو أكثر وإن وجب التفريق على أقوال أخرى والملاحظ أن أمر الرضاع يطلع عليه النساء أكثر من الرجال ولذلك قبل فيه بعض سهادة النساء دون حاجة معهن إلى الرجال فيثبت بشهاده أربع نسوة كما يلاحظ أن بعض النساء التي لسنا على الدرجة المطلوبة من خوف الله إذا رغبن في زواج رجل وامرأة ينكرن حدوث رضاع بينهما وإذا لم يرغبن في هذا الزواج سواء أكان قبل إتمانه أو بعده يؤكدن أنه حدث بينهما رضاع وهنا تكون المشكلة بعد ذلك أقول تحدث العلماء عما يثبت به الرضاع فقالوا يثبت بالإقرار أو البينه ويراد بالإقرار اعتراف الطرفين أو أحدهما وهذا الإقرار قد يكون قبل الزواج أو بعده فإذا أقر رجل بأن هذه المرأة أخته من الرضاع فإن صدقت في اقراره ثبتت الحرمة بينهما بهذا التصادق سواء أكان قبل الزواج أو بعد الزواج وكذلك إذا أقرت المرأة وصدقها الرجل وإذا أقر الرجل وكذبت المرأة ثبت التحريم ايضا ووجب التفريق بعد الزواج هذا في الإقرار أما في البينة فإذا كان هناك اتفاق بين العلماء على اعتبار البينة في ثبوت الرضاع فإن بينهم خلافا في قدر هذه البينة والعدد الذي يعتبر فيها فمنهم من اكتفى بشهادة النساء وحدهن، وهؤلاء منهم من يكتفي بامراه واحدة إذا كانت معروفة بالصدق والعدالة ومنهم من يشترط العدد وهو امراتان على الأقل ومنهم من يشترط أربع نساء ومنهم من لا يكتفي بشهادة النساء وحدهن فالرضاعة لا تثبت عندهم إلا برجلين أو رجل وامرأتين والجمهور على عدم الاكتفاء بشهادة واحدة على الرضاع ومن هؤلاء من اكتفى بشهادة امرأتين وهو الإمام مالك ومنهم من اشترط أن يشهد رجلان أو امرأتان وهو أبو حنيفة ومنهم من اجاز الشهادة من أربع نسوة وهو الشافعي هذا هو ملخص الأقوال والله أعلم